بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع ده أما بعد ف... فقد تكلمنا في آخر مجلس عن الزهد في الدنيا فقد تعرضنا للباب الأول ثم الباب الثاني نعم كتاب الرقاق في صحيح البخاري رحمه الله تعالى و ذكرنا ما يتعلق بقول البخاري في تبوي به مثل الدنيا في الآخرة ثم ما ذكره بقوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وزينة إلى آخر الآية وقد أورد البخاري تحت هذا الباب حديث سهل ابن سعد وفيه قال سمعتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو خير من الدنيا وما فيها وهذا الذي صح على شرط البخاري هناك حديث كما بينا عند مسلم بمعنى التبويب ولكنه لم يصح على شرط البخاري وقوله صلى الله عليه واله وسلم نعم والله ما في الدنيا ما في الدنيا والله ما في الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم اصباعه في اليم فلينظر بما ترجع بلا شك يوافق معنا حديث سهل رضي الله عنه وأن موضع صوت في الجنة يعني كما قال الحافظ رحمه الله تعالى فإن قدر الصوت من الجنة إذا كان خيرا من الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة دون قدر الصوت و هذا يدلنا على قدر هذه الدنيا وأن وأنها يعني كما سميت الدنيا من الدنو ليست عالية وليست شريفة القدر عند الله إنما هي كما سمها سبحانه دنيا إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذا هو قدر أو مقدار الدنيا الحقيقي لا يزيد على هذا لا يزيد على هذا ومن ثم كانت الدنيا دار ابتلاء ليست دار إقامة و... نعم البخاري هذا الباب بالباب الثالث الذي قال فيه باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وأورد, وأورد تحته حديث ابن عمر رضي, عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من كبيء ابن عمر، فقال: كن في الدنيا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أما كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وهنا يعني ننتقل إلى مسألة هامة تعين طالب العلم على الزهد في هذه الدنيا وعلى الصبر على طريق طلب العلم الطويل انه يعني يعتبر نفسه كالمسافر الغريب او كعابر السبيل و هذا معنى يحتاج الى تدبر ما يحتاج الى وقفه حتى نعم يثمر عند طالب العلم خلقا قويما يتحلى به في طريق طلبه للعلم ف حتى نتدبر ونتفقه في معنى هذا الحديث نذكر شيئا مما نقله الحافظ عن أهل العلم في بياني هذا الحديث فقال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح قال الطيبي في معنى أو يعني غريب أو عابر سبيل ليست أو للشك بل للتخير والإباحة والأحسن أن تكون بمعنى بل يكون في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل فشبه الناسك السالك يعني الناسك هو المتعب العابد من ذبي أولاه طالب العلم بالغريب الذي ليس له مسكن يأويه ولا مسكن يسكنه. ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل. نعم لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بذلاء بن عم بخلاف عابر السبيل. القاصد نعم لبلد شاسع وبينهما أودية أودية مردية ومفا ومفاوizu مهلكة. وقطاع طريق. فينا من شأن من من من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة. يعني يقصد أن عابر السبيل يكون أشد مشقة من الغريب ولذلك يعني. ترقى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان منزله ساكن الدنيا ما انه غريب بل هو في درجه اعلى من الغريب وعابر سبيل ليس غريبا فقط لذلك نقل ايضا الحافظ بعد ذلك قول ابن بطال والذي قال في لما كان الغريب قليلا الانبساط الى الناس بل مستوحش منهم اذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به فهو ذليل في نفسه خائف وكذلك عامر السبي لا ينفذ في صفره إلا بقوته لم إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأفقال لم غير متثبت بما يمنعه من قاطع صفره معه من قطع صفره معه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شباهه بهما وفي ذلك إشارة إلى إيطار الزهد في الدنيا ومؤخذ البلغة منها والكفاف فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل هذه يعني بلا شك يعني معان يحتاج طالب العلم إلى أن يقف عندها يستعين نحط أو يعني يستعين بها في سبيله ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون إلى نعم التفقه في مثل هذا الحديث <تصفيق> لأنه قد بلغ بنا الزمان إلى ما أخبر به أو يعني بلغنا الزمان الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> في قوله كما في أخرجه مسلم نعم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير وفي روايه قال الذين يصلحون اذا فسد الناس ويعني هذا بلا ريب متحقق للبعض في هذا الزمان ان لم نقل في كل الامكنه يعني على الأقل أن نقول في أغلب الأمكرة أن طالب العلم غريب غريب في وسط أهله وفي وسط جماعته التي يعيش في وسطها فأي في بلد ما وذلك لغلبة الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ومن ثم يعني ينبغي على طالب العلم ان ينأى بنفسه ان يختلط الاختلاط المفسد لدينه مع الناس هو ليس مأمورا باعتزال الناس بالكليه وليس مأمورا كذلك بالهجرة في الـ في الـ في أو في الفلوات والصحاري والبراري لا ليس هذا من سبيل أهل السنة نعم يعني هذا قد يكون في آخر الزمان كما في حديث أبي سعيد الخدري يكون خير مال المسلم غنم يفر بها في الجبال أو كما قاله ولكن المقصود أنه يعني ما دام المسلم أو طالب العلم قادرا على أن يخالط الناس بما ينفعه وينفعهم فإنه عليه أن يخالطهم بهذا القدر الذي يحقق به المنفعه لنفسه والمنفع لغيره فإنه بلا شك لا يعني لا ينفك العبد عن احتياجه إلى الناس لأن الإنسان كما هو معلوم سمي بالإنسان من الأنس لأنه يأنس بغيره ولكن كما بينا يكون هذا الأنس فيما لا يخالف أمر الله فطالب العلم يخالط غيره من عامه المسلمين مخالطه نافعه يعني ينصح العاصي ويرشد الضال ويعلم الجاهل ويصل رحمه ويبر والديه ويفك أو يعني يعين المكروب على تفريج كربته ويساعد الفقير والمسكين والمحتاج إلى آخره هذه كلها من أنواع المخالطة التي يتمكن بها طالب العلم من نفع المسلمين ومن نفع نفسه بتحصيل الحسنات وفي كل هذا قد يشعر بالغربة أيضا كما بينا لغلبة الفساد على أحوال الناس سواء على أحوال الأرحام أو على أحوال الوالدين أو على أحوال الجيران أو الإخوان إلى آخرين فهو قد يتعرض للأذى أحيانا من مخالطته لا حتى في الأمور المباحة أو الأمور المستحبة أو الواجبة شك طبعا المخالطة التي هي الاجتماع مع المسلمين في الاجتماعات الشرعية هذه واجبة بلا شك نحو الاجتماع معهم في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين أو في الحج والعمرة أو أن يجتمع معهم على الصوم والإفطار في رمضان إلى آخر هذه كلها بلا شك من الاجتماعات الشرعية التي لا ينفك عنها طالب العلم فطالب العلم ليس من سبيله ما عليه هذه الفرقة الضالة التي تسمى بفرقة التكفير والهجرة وأنه كفروا المسلمين عامه ومن سم هجروهم هجرة كاملة لا يخالطونهم لا في جمعه ولا في جماعة ولا في عيد ولا في صيام ولا في طعام ولا في مناصحة ولا في مساعدة ولا أي شيء كفروهم ثم هجروهم وهذا الخلق ليس من اخلاقي طالب العلم وليس من سبيل طالب العلم السلفي <تصفيق> اقرأوا ما قاله الأجري رحمه الله تعالى في كتابه عن الغرباء فقال كما في الصفحة الرابع والثلاثين فإن قال قائل إيش يحتمل قول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل قيل لهم والله أعلم هو الرجل الحاضر الذي قد انعم الله عز وجل عليه ورزقه مالا وولدا صره بهما لزوجة الحسناء ودارا ولباسا ناعما وطعاما طيبا فبين هو كذلك اذ عرض له صفر لا بد له من الخروج فيه فخرج فطال به السفر وفقد جميع ما كان يلذ به وصار غريبا في بلد لا يعرف فاستوحش من الغربة لما قاس فيها من الذل والمسكنة وحن قلبه إلى الرجوع إلى وطنه فجد في السير همه في مسيره أن يقطع الصفر بالتحدي بالتحري فطعامه اليسير اليسير بما فيه كفايته ولباسه الحقير لما يستر به عورته جل, جل ما يحمل معه جرابه وركوته أو ركوته والركوة هي الدلو الصغير يكابد الصهر ليقطع عنه شدة ألام الصفر إلى آخر مقال وهذا يعني تشبيه بليغ من الآجوري رحمه الله لهذا الغريب المذكور في الحديث فأنت تحن إلى أن ترجع إلى وطنك لوطنك وطنك الأصلي الذي هو الجنة فليست الدنيا مستقرا لك ومن ثم إذا اجتهدت في طلب العلم فإنك تجد السيرة إلى وطنك الأصلي وهذا هو السبيل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبيل إلى الجنة هو سبيل طلب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فعليك أن تحمد الله أن وفقك قائل هذا السبيل وأن تثبت على هذا السبيل وأن تجتهد في حفظ في حفظ أمر الله يحفظ الله يحفظك حتى تثبت على هذا السبيل وإلا فإنك تنقطع فإذا انقطعت عن السبيل لم تصر غريبا ولم تصر تعابل السبيل بل حتى إلى المفاوز المهلكة إذا تشعبت بك الأهواء وتركت طلب العلم وصرت تخوض في القيل والقال وفي مساوئ الأقوال وفيما لا يرضاه الله عز وجل من الغيبة والنميمة والقول على الله بغير علم والفتوى بغير علم يعني نبذ مجالس أهل العلم والانشغال بالثرثرة الفارغة، ثم بعد ذلك الوقوع في البدع والاهواء، هذا هذه كلها حيدة، حيدة عن السبيل، ويدخل في هذا الانشغال بشهوات الدنيا المحرمة، فتقع في الشبهات والشهوات، فتنقطع عن الطريق، فإذا انقطعت عن الطريق فقدت. جهدك وصرت يعني كالذي هتر أهله وماله الذي فقد أهله وماله وفقد وطنه الأصلي ولا يعرف السبيل إليه لا يعرف سبيل الرجوع إلى وطنه فصار متشتتا فإحذر من هذا وعليك أن تسأل ربك الثبات على سبيل أهل العلم على سبيل العلماء الربانيين لعل الله عزيزي أن يحشرك معهم وإن لم تبلغ مرتبتهم ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سائل يقول هناك بعض الناس لا يعرفوا أن المحرمات يصلح فيها الزهد والورع وأن المباحات يصلح فيها الزهد دون الورع الرجاء توضيح ذلك نعم قد دينا هذا في المجالس السابقة حيث يقول أن الزهد في الأصالة يكون في المحرم يعني أعلى درجات الزهد أن تزهد في محرم الله عز وجل ولا ترغب فيه فنحن قلنا إن الزهد ضد الرغبة كما بينا فأنت لا ترغب لا ترغب في الحرام تزهد فيه تنبذه ومن باب أول أن تنت تزهد فيما دون الحرام تزهد في المكروه أما الزهد في المباحات إنه يقال يعني يقالوا فيما زاد عن الحاجة أن تزهد في المباح الذي قد يضرك هنا ننتقل إلى الورع أيضا فالورع كما بينا والانكفاف الانكفاف عما يضرك كما بينا أن تكف نفسك عما يضرك وإن كان مباحا وأن تكف نفسك عما ترتاب فيه أن تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك فالزهد في الدنيا لا يعني أنك تترك الدنيا بالكلية ولا يعني أنك تترك المباحات أو أن تحرمها على نفسك أو أن تحرمها على غيرك لا ليس هذا هو المقصود لكن كما بينا أيضا المقصود بالأصال أن تخرج الدنيا من قلبك ولا بأس أن تكون في يدك بالقدر الذي يحقق لك المصلحة في دينك <تصفيق> نعم يعني أن تأخذ من الدنيا ما به يكون البلاغ والكفاف الذي يعني يكفيك ويغنيك عن سؤال الناس ويبلغك إلى هدفك ويعني كما أيضا قلنا لا يعني هذا تحريم الطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ولكن كما قلت الحد الفاصل في هذا أنك إذا تمتعت بالطيبات وأخذت من المباحات أن تأخذ القدر الذي يكفيك ويكون مبلغا لك إلى هدفك ولا تزيد على هذا الزيادة التي قد تضرك، فتتورع عن هذه الزيادة خوفا من أن تقطع سبيلك وتتورع كذلك عن الأمور التي ترتاب في حلها من خرمتها هذا هو الورع هذه مرتبة الورع هذا والله تعالى أعلى وأعلى نكتفل هذا ان شاء الله تعالى موعدنا أعدنا إن شاء الله يوم السبت مع كتاب البيوت نعم مع كتاب ليوم متن عمدة الأحكام ان شاء الله تعالى نعم صلى الله عليه وسلم و صل الله عليه وسلم و صل الله خير